صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له آله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا مصابرا نعم العبد إنه أواب واذکر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب واذکر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي اليد والاصار اننا فلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من لخيار هذا ذكر وَإَِّ للِمُ التَّقينَ لَحُصنَمَ آماب جََّّاتِعَدنّ فَتَّحَتَلَ لَ بَوابَ مُتَّكئَ فِيهَا يَدَرُونَ فِيهَا يدَرونَ فِيهَا بِفَكَ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 وعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبيس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحهم معكم لا مرحبا بهم إنهم لا مرحبا بهم إنهم لصالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار الله